فَرَمَىٰ وَسَمِعَ انقسوره فليريد كل امرئ منهم ان يؤتا صحفاً منشورة كنّا ما لا يخافون الاخرة كلا انه تذكرة فمن شاء ذكر و ما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى و اشتركوا في <تصفيق>